والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن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 ومن الناس من يكون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فقُلوا بِهِم لَََضٌُ فَزَادَهُ اللَّهُ لََضٌ وَلَهُمْ عَذَابٌُ أَلمٌ بِمَا كَوا يَكْذِبُون وَإذَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدوا فِي الأأَرْضِ قَاواءَّ مَا نَحنُ مُصِحُون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 ذذهبَبَ اللهَّهُ بِنُونهِم وَتََكَهُم فِي ظُلماتاتٍ لا يُبَصِعُون صُّ بُكْمُ عَم فَهُم لا يَرجعون أَوكَ صَيبٍِ مِنَ السَّمِ فِيهِ ظُلماتُ وَرعدْدُ وَضَمْقُون يُنَأَصِّبُونَ أَصَابِعَهُمْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أضاء لهم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 فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءَ مَائِمَا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ السَلَّ علىلَ عَبَدنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مم مِفْله فَأتُوا بِسَُةٍ مِم مِفلِهِ وَدَعوشُ هَدَ أَكُْ مِدُون اللهِ إِ كُ تُن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتكوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كُلَّ مَا رزِكُ مِنْهَا مِنْثَمَرَةِ الِزْقَ قَاوا هذا الذي رُزِقَنَ مِن قَبَلُوا وَأُتُ بِهِ مُتَشَابِهان وَلَهُم فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَحَرَةُ وَهُمْ فِيهَا خَالِِدُ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 كَتَفَ قَالَ انبؤني فَقَالَ انبؤني بِاسْمَائِهَا أُولَئِكَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ قال يا ادم ان بئهم باسماءهم فلما انندهم باسماءهم قال الم اقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وَمَا كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وَكُلنا يَا هذا مُسْفُ أَن تَزَووجكَلجَ نتَكُل منِنهَا رَودَام وَكُ منِنهَا رَودًا حَْيفُ شِتُمَا وَلَا تَقبَ هذهذِ الشَّدَرَةَ فَتَك منِن الظَّالِمين.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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلِ اهْدُ بِهِمْ جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَنكُم مِّنْهُ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون.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 وَآمِنوا بِمَا أَ زَنتُ مُصَدٍّ قلِّمَا مَاكُمْ وَد تَكُوا أَوْ وَلَكَافِل بِ وَلَا تَشْتَوْ بِآياتِ فَمَنَو قَللَ وَإِ يَفَتَّقُ وَلَا, ولا تَلْلبِسٌ الحَقَّّ بِن بَعْطِْلِ وَتَكْتُمُن حَقَّ وَأَن تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون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 وَإذ الصََق نَ بكُم للبَحرَ فَأَن جَينَاكُم وَوورَقونَا آلَ فيِي العنَ وَأَن تُمْ تَظُرون وَإزُوعَدَنَ مُ سَأَر بَعينَ لَلَةَسُ مَاتَّخَزُم العدَنَ مِن بعدهِ وَأَنُمْ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 الَمْ تُمَنُّوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّقَادِكُمُ الْعَدْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو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 لماَا أرزَ قُناكم وَمَا ظَلَون وَلَِ كَ فُسَهُ يظويمون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 ذُل الأَرْضُ مِنْ دُقُلِهَا وَقِفَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْدِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سألتم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 يَغْرُقُونَ مَعِين دَرْبِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَذَكِّرُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة سابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير وَلَا تَسْكِ الْحَرْفَ مُسَلَّمَةٌ نَاشِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 لا خَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّكُم بِهِ عَيْنَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ منهم أميون لا يعلمون الختاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الختاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليستغموا به ثمنا قليلا فويل لهم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 أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ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 ثُمَّ أَقَرَّرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتَ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ, تظاهرون عليهم م وَالَّ دَوان وَعأتُكُ أُسَرَاتُ فَادُهُم وَهُوَ مُحَرََّمُ عَلَيكُم إِخْفراجُهُم فَةُم مِنونَ بِضَعضٍُ فتَابِ وَتَكفُونَ بِبع فَل جَزَ أمَ يفعلُ ذَِكَ مِن كُ إِلاا خِز في الحَيةِ الدّناب وَيَوْمَ الْ القِيامَةِ رَدّونَ إِلَ شَدِّ العذابَ وَمَ اللهَّهُ بِغَافِلٍ عَََّا تََّلُون أُلَاائِنْكَ الذي نَْتَرٌَ حَيثٌَّ يَابِآثُ وَاتِ فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُ مُعَذاَابُ وَلَاهُ مِ صَرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيبناه بروح القدس أَفَكَُّ مَا جَاءكُمْ رَسْمُل بِمَا لَا تَهُوى أَن سُسُفُ مُسْتَكت بَْطُم فَسَرِ قَ كَذَّبَةُم وَفَر قَ تَقُتُلُون وَقَاوا كُلُهُ نَاعُلْف بَلَّ عَلَهُم اللهَّهُ مَا يُؤمِنُون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 حق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن قنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ظالِمٌ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَاخْصُبُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُشْرِبُوا فِيهِ قِنَاوَةً بِمُلْجِلٍ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِهِ سَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنِينَ قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا ودمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن انه احرصا الناس على حياه ومن الذين اشرك يود احدهم لو انمر الف سنه وما هو بمزحزه ذٰلِكَ أَن يُعَنَّم وَاللَّهُ نَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُل مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالتَّبْرِ وَمَن كَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا لَن نَّبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَئِن مَّجَأَ إِلَيْهِم رَّسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لَنَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءُوا أَصْحَابَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ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 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْلُفُون بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَن لَّمَنِ اشْتَرَأَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّكْثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن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 وَاقمُ الصوَلَ تَوَآاتُ الزَّنْكَ تَمَااتُ قَدِّمُ لِعَافُسِكُم مِنْ خَيْبِ تَجِدُ وَعن دَملَّ إِ اللََّ بِمَا تَعمونَ بَصب وَقالَاوا لَ يدَخُل جََّ تَ إِلَّ مَنْ كَ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 وقالت اليهود ليست نصارى على شيء وقالت نصارى ليست على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه أَمَاتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ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 كاَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَالاتَّقُوا يَوْمَ ل تَجِز نَفْسٌُ عَن نَفْسِ شَيْئَو وَلَا يُقُبَلُوا مِنهَا عَدَلُ وَلَا تَ فَعمَا شَفَعََةٌ وَلهُ مِ صَر وَإِذلَتَ لَا إِذَ رَهِيمَ رَبُّ بِكَنِماتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ نَاءَى إِلَٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَدَّهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْرَهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ وذَرَاهُ الْمُقَاوِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يروب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى مُوسَىٰ إِلَىٰ إِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي فَلَكُ مُدّينَ فَلَا تَموتٌ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُ أَمْكُنْ تُنْ شُهَدَا أَإِذْ حَضَرَ يَعكُوبَ الْ المَوْوتُ إِذ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعدِيم قَاوا نَعجُد إلَهكَ وَإِلَ هَا كَإِذَ الرهِيمَ وَإِسمم عين وَإِسحَا قَائلَهَوْ وَاحِيدَ وَنَحْنُ لَهُ مُسِْمُون تِلكََّةُ قَد خَلَتْ لَه مَا كَسَبَتْ وَلَكُمَّا كَسَبَةٌ وَلاَا تُسأَلُونَ عََّا كَوا يَعَّلُون قَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِنَّةَ إِبْرَاهِيمُ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَهِسْمَا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 قَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ تَنَوَّلُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَتَنَوَّلْهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ لَنَا لَا إِلَهَ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ويعقوب والأسباط كان هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عم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 إِ اللََّ بِ سِلَ رَأُوفُ الرحيِيم وَدَنَ رتَ قَلُّ بَ وَدهِكَ جِ السَّمَا إفَدَن وًََّاكَ قِبَدَةً تَرضَّهان فَوَلّ وَجَهَكَ, وجهك شَطْرًا مَسْدِد الحَرَامِ وَحيَيثُ مَاكُُ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 وَحَيْثُمَا كُنْتَ فَوَلِّجْ وَجْهَكَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْطَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنْ اللَّهُ ذَا سَكْرٌ عَلِيم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أولئك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 فيِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَورض ووقْتِلَ في الليلِ وََّهَار وَالفُلكَِّ التي تَجرِي فيِي البَحرِ بِماَا يَ فََّاس وَْفُلكَِّ تَجر فِي البَحرِ بِماَا يَ فََّ سَوَمزَ لَ الله مِنَ السَّماء عند موتها فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف المياه وَتَصر فيِي الاحِِ وَاستَّحابِمُسََّضِ بَنَ السَّماءِ وَالأَوضِلَ آاتِ لِقَوْم يعقِلون وَمِنن النَّ سِمَياتَّخِذُ من مِ دُون اللهِ أَ دَدَي خبُّونَهُم كَحُبِّ الله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 إِنَّهُ لَجُمَعٌ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ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 مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء قُولُوا لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَكُمُ الدِّينُ وَلِلَّهِ الدِّينُ ۚ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا سَلَإِفْ مَا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ فَمَا لَهُمْ قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النار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 وَآثَ الْ المَالَ عَ حُبِّهِذَ مِنْقُمبَ وََّتَ مَا وَْمَسَكينَ وَبَنَ السَّبِييل وَالسَّاب إِلينَ وَفِرِقابم وَفِرِقَابِ وَأَقَامَ الصَلَةَ وَآتَ السَّكَةَ وَمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عََدُون والصادرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنون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 كَتَبَ فِي فُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي قوله <كتب> عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ف بِكُم عَكُم تََّقُون أي بَ مَجودَ فمَن كَلَ لِكُ مَرِيغ أَوْعَ سَفَر فَعدَّةُ من أََّهِ أُفَر walalladheena yatheefooneehi fidyatun taaam miskeen faman tatawwa khayran fa huwa khayrul lah wa an taso khayrun lakum in kuntum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 دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعل هم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهوا فإن الله غفور رحيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وَأَ فِكُ فيِي سَجل اللَّهِ وَلَا تُنْقُ بِعييدكُمْ إلَ التَّهُّكَةِ وَحْسِنُ إِن نَولََّا يُحبُّ المُحسِنِين وَآتُِ الْحَجَ وَالنَُّرَةَ لِللَّ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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما مِنَ من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غير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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ خَذَلَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرْأَةِ إِيمَانٍ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وكضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 وَيُنَذِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَنقَذْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدة وَبَعَثَ اللَّهُ النَّذِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ وأنزل معه الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جاء بَيْنَنَا ضَبْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ ام فسبتهم ان تدخل الجنه ولم لا ياجيكم ما فل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء وضلوا أَنزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى الله اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ خير سان الوالدين والاقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 يَقُولُ الْعَفُوُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَ شَ أَولَّهُ لعَنَّتَكُمْ إِ اللهَّه عزِيزٌ خَكين وَلَا تَنكِخُل المُشرِكَاتِ حتىَ يُؤمِن وَلَأَمَةُ مِنَةٌ خَيُوم من لِمْ مُشْرِكَةِ وَلَو عَجَبَتكُمْ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 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ كُلُّهُ وَأَدْرَأْ فَاعْتَزِلِ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ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 ولا تدعوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنْ سَائِهِمْ تَرَبَّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامه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 فإن طلقها فلا تحلنه من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود يَيُسَاهِ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ نِسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله غزوان واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل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 لَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا ضار ووالده بولدنا ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن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 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتموا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 فَرَضْتُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عقدة وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَكُونُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 صِيةَ لِأَسْوَادِهم مَّ تَعَن إ الحَول وَيَإِخْرَادَ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلادُ نَ حَلَكُم فيِي مَا فَعَلنَّ فِي أَفُُسِهَِّ مِن مَعَوف واللَّهُ عزيزٌ حكيم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 فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ زَادَهُ بَسْطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمُ له النَّبِيُّ إِنَّ آيَةَ مُلْكِنِي أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 قَالَ قَالُوا تُبْدِلُ الجُنُودَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فَغُرْفَةً بِيَدِ فَشَرَهُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم ات قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصادقين فلم ماذا رسول وَنُودِيَهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُ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 اتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ظُلْمًا بعد عَاذِمًا آتَاهُمْ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنِ اسْتَنَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم من كفر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 يَغْنَى عَنَا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَأُوذُهُ حِبُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حال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 فحمالك وني ندع عليك آية للناس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم ننسها لحما فلنما تبين لهم قال اعلم ان الله على كل شيء قدير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 مَّدَّعُهُنَّ لَا يَأْتِينكَ سَعْيًا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفكون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَلَوْ فُرِضَتْ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ ۚ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ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 مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَادٍ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مَبْسَطًا مِنْ ضَآتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَلَجْنَةٍ بِرَوْضَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 إِذَا مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُونَ خَبِيثًا مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحساء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله وازع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يشاء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 ان تدد الصدقات فنعما ما هي وان تخفوها وتتو الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 فَمَا تَنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَالسَّائِلِيكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَوْ ضِيَافًا امِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربان وأحل الله البيع وحرم الربان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إِلَٰ إِلَٰ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثير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 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين أروا أَمَنُّ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله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 فَلْيُقْضِ لَهُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ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 حُمْ أَق سَطائَم اللهَّهِ وَعَكُ وَمُ الشَّغَادَ ف وَأَدن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 فَالُوا فَهَِّهُم فُسُكُم بِكُمْ وَاتَّكُ اللهه وَيعَلِّمُكُ اللهَّ وَاتَّكُ اللهَّه وَيُعَِمُكُ اللهَّ وَلهَّهُ بِكُ لِشَيْهِ النعَ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 مَعْصُونٌ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رسله.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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القول